ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم, فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَعْتَبِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا قلتم اليهم لتعرضوا عنهم فَأَعرِضُوا عَنْهُم إِهُم رِجِس وَمَأوهُم جَهَنَّ مُجَزَأَنْ بِمَا كانَوا يَكْسِبون سَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إذًا قَلَبِتُم إلَيهِمْ لتعارِضُوا عَنْنم فَأَعرِضُهُ عَنْهُم إِهُ عنهم رِجِس وَمَأوَهُم جَهَنَّ مُجَزَ أَنْ بِمَا كانَانوا يَكْسِبون سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إذًا قَلَِتُمْ إلَيْهِم لتُعارِضُوا عَنْنُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُم إِهُم رِجِس وَمَأْوىهُم جَهَن مُجَزَ أَنْ بِمَا كانَوا يَكْسِبون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 يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رسوله والله عليم حكيم الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 وَمِنَ الْأَعْرَىابِمَ يُؤمِنُ بِاللههِ وَالْيَوْومِآخِرِ وَيَاتَّخِذُ ماَاُ فِ قُ وَيَاتَّخِذُ ماَا يُم ف قُقُباتَاتٍ عدَ اللهَّهِ وَصَلَواتِوسُول أَلائَِّهَا قُربَةُ لهُ سَُيدَخِلُمُ اللهَّهُ فِي رَحْمَتِه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرَبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لهم سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ رِبَاطًا عِندَ الله وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ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 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ, وأعد لهم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدين فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذالك الفوز العظيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي ورضوا عنه وأعد لهم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 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها خالدين فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 ان ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات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 وَقُلِ عملوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عمللَكُمْ وَرَسُولهُ وَمُؤمنِنون وَسَتُرَدُّونَ إِ عَنِ مِ الغَيبِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَبِّئُكُمْ فَيُونَبِّؤكُم بِمَاكُتُم تَععمللون وَقُلِ عمللُوا فَسَيَرَ اللهَّهُ عمللَكُم وَرَسُولهُ وَمُؤمِنون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 واللَّهُ عَليِيمٌ حَكم وَآخَر منَ مُر جَوْونَ لِأَمِ اللهَّهِ إَّا يُعَّبُهُم وَإَِّا يتُوبُ عَلَيهِم وَلَّهُ عَليِيمٌ حَكم وََّذينَ التَّخَذُ مَسْجددًا بِرارَ وَتَفْرقَم بَينَ المُؤمنِنينَ وَإِر صَادَ لِمَن حََدَ اللهَّه وَرسُولهُ مِن قَ وَلَا يَحلفٌ إ رَدنَا إَِّفَسْنَ وَلَّهُ يَشْهَدُ إَّهُم لَذِمُون وََّذين التَّخَذُوا مَسجدًا بِرارَ وَكُفْرَُ وَتَفْيق وَتَفْرقَم بَيين المُؤمِنينَ وَإِر صَادَ لِمَن حََدَ اللهَّهَا وَرَسُولهُ مِن قبلَ وَلَا يَحْلفُ إِ رَدنَا إَِّاحَسْنَا واللَّهُ يَشهَد إهُم لَذِمون وََّذينَ التَّخَذُوا مَسجدًا بِرَارَ وَكُْفررَو وَتَفرْر قَم بَينَ المُؤمنِنينَ وَإِر صَادَلِّمَن حَارَدَ اللهَّه وَرَسُولهُ مِنْ قَب وَلَا يَحْلِفُ إِن أَرَدنَا إَِّافَسْنَا وَلَّهُ يَشْهَدُ إَّهُ لَذِمُون لَا تَقُم فِيهِ أَبَدَ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 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فِيهِ رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقم فيه أبدا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 قائِرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ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 إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا, إلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَمَن ٱوفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بَبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ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 وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 الذائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ عَنَى الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ عَامِلُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 إِلَّا عَمَّوْعِدَتَهُ وَعْدَهَا إِيَابٌ فَلَمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ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 لََتَّذَ الللههُ عَ لَب وَمُهَا جِرينَ وَْأَم صَارَّ نَاتَّبَعُوه فِي سَاعاتِ لَصرَةِ مِن بَعد مِنْ بَعدمَا كَادَ يَزيقُ قُلوب فرَيقم مِنهُم ثمَُّ تَذاَ عَلَيهِم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم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 ظَنّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة وَلَا مَخْمَصَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ لَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة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 وَلَا مَخْمَصَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ دَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون يَصْنَعُونَ نَفَقَةً صَدِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا لِيَجْزِيَهُمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسنا ما كانوا ليجزيهم الله احسنا ما كانوا يعملون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 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم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 فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنَّكُم زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسَبِّحُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون وانما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ دَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ لَضَرَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يراكم هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم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 عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أُوحِيَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ أَن أُنذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لساحر مبين أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ, أن أنذر ٱلنَّاسَ وَأَبَشِّرَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ مُّبِينٌ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 ان رَبكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد ابنه ذَلِكُمُ اللهَّهُ رَبُّكُمْ فَعْبُضُ أَفَلَا تَذَكَّرون إَِّ رَبَّكُمُ الللههُ َّ ب خَلَقَ السَّمواتِ وَأَضَ فِي سَِّةِ أيام فِي سَِّةِ أََّ مِن ثَُّ سْتَوَعَلَعَوْش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 وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والَّذينَ كَثَُولهُم شَْرَابُ مِنْ خَممِ وَعذاَامٌُ أَلم بِمَاكَانوا وَعذاَمٌ أَلمم بِمكَانوا يَكفُرُون وََّذ جَعَلَ الشَّمسَضِيَا أَ وَالْقَمَرَنُ رَمْ وَقَّرَهُ مَنازِلَ لتَعُوا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 يَتَعَلَّمُونَ عَدَدَ السِّنِينَ والحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ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 وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غافلون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 أولئك ما أواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك ما أواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواب فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دَعَوَاتٌ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس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 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما, فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 وَلا قَدَ أَه لكَقُرُونَ مِنْ قَبِنكُم لََّا غَلَم وَجاءَتهُ وَجَاءتهُ رُسُلُهُم بِالبَيناتِ وَمَا كانَوا لُؤْمِنُوا كَذَِكَ نَجِز قَوْمَمُجرمين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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ مَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَمْكُرَ لَكُمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ <تصفيق> ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَمْكُرَ لَكُمْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ قِلَائَفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ لِنَظَرَهُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا أَتَتْهُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِذَا أُتْلِيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قُل لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُؤْتِيهِمْ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ أُبَدِّلَهُ قُل مَّا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدِ الْبِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدِ الْبِتُّ فِيكُمْ عُمُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ أَلْبِتُ فِيكُمْ عُمُورًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّ لَهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه وَيَعْبُضُونَ مِنْذُون الَّمَا لَا يَظُنُهُم وَلَا يَفَعْهُم وَيَخُولون وَيَقولُونَه أُلائِشُ فَعَاءُونَ عدَغ الله قُلْأتُ نَبِّونَ اللهَّهَ بِماَا لا يَعلَ فيِي السَّمواتِ وَلَا فِي الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 وَمَتَ وَاخِدَةَم فَخْتَلَفُ وَلَْلَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ ربِّكَ لَ قُغَْبَيينَهُم لَ قُضِيَ بَينَهُم, بينهم فِي مَا فِيهِ يَاقْتَلِفون وَمَا كانَان مَّا سُءِله أَّتَم وَاخِدَةَم فَخْتَلَفُ ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم قضَْ بَينَهُم فِيمَا فِيهِ يَقْتَلِفُون وَيَقولُونَ لَل أُنزِنَ عَلَيهِ آيَةٌ مِ رَُبِّه فَقُلْ إِن مَغَيْب للِللهِ فَ تَظِروا فَتَظِرُ إِّ مَعَكُم مِنَمُ وَيَقولُُ منَ لَلَا أُنزِ عَلَيْهِ آيَةُ مِْ رُوَبِّه فَقُلْإِ مَْغَيْب للَِّهِ فَ تَظِروا فَتَظِرُ إِّ مَعَكُم مِنَمُ تَظِرين وَيَقولُ منَ المنتظرين ويقولون لولا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 وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّ في طابئم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لا ان نجيتنا من هذه لان ان نجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين والذي يسيركم في البر والبحر حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ, وجاءهم الْمَوْجُ مِنْ لِمَكَانِهِ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِيَم دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم, وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وَفَارِيحٌ بِهَا جَاءَتْ هَارِعٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِيَمِّ دَعَوْا الله و اللهَّ مُخْنِصينَ لَمُّينَ لإِن أَن جَتَنَا مِن هذ لإِن أَن جَتَنَ مِن هذلَ نَكًُاَّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا أَ جَم إِذَاهُم فِي الأرضِمِ غير الحَوّ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 جَعَلُوهُمْ إِلَٰهًا يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أن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 اِبتلى طِبَ نَبَاتِ الارض مما ياكل الناس والأنعام حتى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها انهم قادرون عليها اتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون انما مثل الحياه الدنيا كما انزلنا من السماء ماء فانبتت به فافتلت به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَمْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا تَجْعَلُهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَفدَ لَ طَبِينَ بَاتُ الْ الأرض مَِّا يَأْقُل النَّاسُ وَأَنعَامُ حتىَدَّ حََّ حتى إِلََا أَقَذَةِ الأرض زُخرُ فَهَا وَزدَانَة وَظََّ أَهْلُهَا وَظََّ أَنْلُهَا أَهُم قادِرونَ عَلَيهَا أَدَهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَمْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي, ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام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 للذين احسنوا للناس وللذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم كدر ولا دينا ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذللا ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلا خالدون للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا للذين احسنوا الحسنى وزياده للَِّذينَ أَحسَنحُسن وَزاد وَلَا يَرحَقُ جوهَكُم قَتَرُ وَلذِك وَلَا, ولا يَرحقوجوهَهُم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أحسن ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذللا ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلا اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والَّذينَ كَسَبُ السَّيئَاتِ جَزَ أُسَيئَةٍ بِمِثْ لِهَا وَتَررحَقُم ذِلَّ مَا لَهُم مِنَ اللَِّ مِن عَاصِم كَأََّ مَا أُوشتُجُهُم قِقًَا مِنَ الليْلِ مُغلِمَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ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 وََّذينَ كَسَبُ السَّيئَاتِ جَزَُ سَيئَةٍ بِمِتْ لِهَا وَتَررحَقُم ذِلَّ مَا لَهُم مِنَ اللَِّ مِن عَاصِم كَأَنَّ مَا أُوشتُ جُهُم قِقًَا مِنَ الليْلِ مظلما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 فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم, مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم, مكانكم أنتم وشركاؤكم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 فَكَفَ بِاللَاهِ شَهيدًا بَينَناَا وَبَينَكُمْ إن كُّا إِن كُ عَن عبَادَةِكُمْ لَغافِلين فَكَفَ بِاللهِ شَهيدًا بَينَنَا وَبَينَكُم إن كَُّا إن كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 إِ اللهَّهِ مَولاومُ الحَّ وَبَل عَنْهُمَّ كانَانوا يَفْتَون قُلْمَ من يَزُم قُْكُ مِنَ السَّماءِ وَالأَغض أََّن أَمَّ يَمِْكُ السَّم وَالأَبَصَارَ وَمَ يُخْرِي الحََّ مِن الْ المَييتِ ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمنه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 قُلْمَ يَرزُ قُكُم مِنَ السَّماء وَأَوض أَّ أََّ يَمِْلكُ السَّم وَ الأبَصَارَ وَمَي يُخر الحََّ مِنَ المَييتِ وَُخْرجِ وَيُخْرج المَيتَ مِن الحَ وَمَدَبِّر الأأَمُْ فَسقُونَ الله اتقوا الا فلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فما بعد العدل حق الا الضلال فان لا تصرفون فذلك الله ربكم الحق فما بعد الحق الا الضلال فان لا تصرفون فذلك الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فان لا تصرفون كذلك حقا كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ من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 أَثَمَنَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِي أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لكم كيف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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ دَظَنًّا لَّا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ دَظَنًّا لَّا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن, ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن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 ان كنتم صادقين ام يقولون افترى قل فاتوا بسوره مثل وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم, إن كنتم صادقين ام يقولون افترى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 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 وَمِنْهُم مَ يُؤمِنُ بِهِ وَمِنهُم مَ لَا يُؤْمِنُ بِه وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالمُفْسِدين وَمِنْهُم مَ يُؤمِنُ بِهِ وَمِنهُم مَ لَا يُؤْمِنُ بِه وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالمُفْسِدين وَإِن كَ الذَّبُكَ فَقُلّ لي عملي وَلَكُمْ عملَلُكُمْ أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون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 وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ تُسْمِعُ لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ افَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس يظلمون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَيَوْمَ يَقْضِيهِمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم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 قَادِرَ خَاسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ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 فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 قل الأرَأيتُم إن أتكُمْ عَذاابُهُ بَياتً أَْنَ غَرَّ ذا يَسْتَعجُِ مِنه المُجرمون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 أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون أثم إذا ما وقع به الآن وقد كنتم بِئْسَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ خِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ثُمَّ خِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَسْتَمْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَسْتَمْبِئُونَكَ احَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّ لَهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوُا وَقُضِيَ بينهم بالقص وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون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 ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أل إَِّ لِللههِمَا فيِي السَّموَاتِ وَالأَبْ أَلَا إِ وَعدَ اللهَّهِ حَقُّم وَلكَِّ أَكثَرَهُم لا يَعمون هو يُحِي وَيُميتُ وَإِلَيْهِ تُرجَعون هو يُح وَيُميتُ وَإِلَيْهِ تُجَعون هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم, قد جاءتكم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ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 قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليسرحوا فبذالك فليسرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليسرحوا فبذالك فليسرحوا هو خير مما يجمعون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 وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة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 ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وما تكون في شان وما تتلو منهم من قران ولا تعملون ولا تعملون من عمل الاه لا عليكم شهودا ابد في ظنون فيه وما يعزب عن ربك من مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّاهُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا اُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَلَا إِنَّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبنيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبنيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العذة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم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 إن فِي ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم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 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ قُلْ لَا يُفْلِحُونَ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 لِقَوْمِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ ثم قضوا إلي ولا تنظرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن امركم عليكم غمبتا ثم قبضوا ثم قبضوا الي ولا تضيروا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 وَجَعَلناهم خَلائفا وَأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فَانظُر كيف كان عاقبة المنذرين فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيناهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكذبوه فنجيناه وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى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 فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ دَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قَوْمًا مجرمين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا إِلَ فِرعوْونَ وَمَ لَائِهِ بِآياتِنَ فَسْتَكْذَرُوا وَكَالوا قَوْمًَا مُجرِِمين فَلََّا جَأَمُمُ الْ الحَقُّ مِنْ عيادِنَ قَاوا قَاُءِ لَهَا ذَالَ سِحْحْرُم مُبِين فَلَم مَجَاءَ أُمَمُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَ أُمَمُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا إِنَّ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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتَنفُتُنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ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 فَلَمَّا جَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُسَأَقُمَا أَ تُُّ الْقُون فَلَمَّا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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيحِقُ اللههُ الحَنقْبَ مِكَلِماتِي وَلَوْكَرِهَا المُجرمُون وَيحِقُ اللهُ الحَقَ بِكَلِماتِي وَلَكَرِهَا المُجرمون وَيحِقُ اللههُ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ على خَوْفٍ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَمَا آممَنَ لِمُوسَ إِللاا ذُرِيَةٌ مِنْ طَوْم على خَووف على خَوْفٍِ مِنْ فِرَعونَ وَمَلَئم أَ يَفْتِنَهُمْ وَإَِّ فِرَعونَ لعَالِم فِي الأررضِ وَإِنهُ لَ مِنَ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 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا, فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه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 رَبنَ لا تَجعََّ فِثْنَةً للِقَوْمِ الظَّالِمِين فَقَانوا عَ اللهَّهِ تَوككَّلَّ رَبّنَا لا تَجعََّ فِثْنَةً للِلقَوْمِ الظَّالِمِين فَقَانوا على اللهَّهِ تَوكَلَّ رَبّنَ لا تَجعََّ فِثْنَة للِلقَوْمِ الظَّالِمِين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ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 وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً, زينة وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فرعون وملأه زينة دِتَوأَمولَم فِي الحَيةِ ُّْيا رَبَّّنَ لضُِّ عَن سَبِيلِك رَبَّنَقُ مِسعَلَ أَموالِهِم وَشْدُدَ على قُلُ بِهِم وَشدُد عَ قُلوبِهِم فَلَا يُؤمنِنوا حتىَ يَرَوُ العذاَابَ الألم قَالَ قَدْ أَجِبْتُ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَا نَسِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ قَدْ أَجِبْتُ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا ٱلسَّبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ قَدْ أَجِبْتُ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا بسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال قال قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال, قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فَأَسْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وعدوى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 آل آنا وقد عصيت قدل وكنت من المفسدين آل آنا وقد عصيت قدل وكنت من المفسدين آل عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 وَإِن كَفيرًا مِنَ النَّ سِعَن آياتَاتِنَا لَغَافِلون وَلَقَدبَ وَأََّا بَنِي إسرَائِ لَمُ بَوْ وَأَصِدِقِيون وَرَزَقَنَاهُ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ الطَّباتِ فَمَقْتَلَكُ حتىََّ جَأَهُمُ الْعِلْبُون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِسْرَائِيلَ مُلْكًا وَأَعْطَيْنَاهُمُ الصِّدْقَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُكِنَكُوهُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات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 ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب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 إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جميعا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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر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 قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِ الْـمُؤْمِنِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِ الْـمُؤْمِنِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا لِجُلْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن, ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس إن تُم فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي توَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ قِم وَجكَ لِّين حَنِيفَو وَلَا تَقًُاَّ مِنَ المُشِكين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 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فصلت من لدن حكيم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت لابد حكيم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الٓمٓ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ بِلَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ الَّتِي تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ الَّتِي تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وبشير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 وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى